فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به لا يمسكه علانون ام يد في التراب الا سا ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثال الأعلى وهو العزيز الحكيم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 لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرِطُونَ ۚ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي خلق تَزَلَفُ فِي وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْضِ وَدَمِ اللَّبَنَ خَالِصًا سَيْغَلِ الشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أنث اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم كُم مَن يُرَدُّ إلَى أَرْضٍ لِلْعُمُورِ لِكَي لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قادير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برد على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَمْفُوسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَادِكُمْ بَنِينَ وَحَفَادَةً وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ ففبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون